ولا شيء أن يبعدهم عن مراته و ي ج س ل ه م النار إ ل ا حذرهم ونهاهم عنه الذي حذر الله تبارك وتعالى الناس جميعا عن مخالفات أ و ا م ل هذا النبي الكريم فقال سلم القائل فليحد ا للذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم فصلى الله عليه وعلى آ ل ه وصحبه اجمعين ل أ اللهم رب جبريل وميكائيل ا ل واسرافيل واخر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء إ ل ى صراط مستقيم أ ع ز ا ئ ي الكرام في هذه ا ل أ ي ا م يحتفل المسلمون في مشارق ا ل أ ر ض ومواردها الا ما رحم ربي ك ل البلاد ا ل إ س ل ا م ي ة التي دخلها الاستعمار والتي لا زالت تحكم بغير شرع الله إ ن ه ا تحتفل ب ا ل م ي ل د النبوي صلى الله عليه وسلم ولهذا أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة يجب علي أ ن أ اخذ معكم وقفه قليله في هذا الموضوع لنكون جميعا على ب ي ن ة من أ م ر ن ا و ل أ ن الدين أ م ا ن ة و ا ل أ م ا ن ة يجب من ت ب م ي ه ا للناس وكما سمعتم ع د ة مرات أ ن الله سبحانه وتعالى هدد ووعد باللعن الذين يكتمون العلم من الناس كما اكد ذلك في ق و ل ه تبارك وتعالى ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينناه للناس بالكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنين الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا اتواضح ب ي م ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من التوابين ومن الذين يصلحون ومن الذين يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر انه تعالى سميع مجيب في برس الماضي برس عندما قلت أن أثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ولما ذكرت أن للمسلمين الميلاد آآ آآ ابن عشان ا في سيرته ذكر أن ل ق وفي ل الذي إليه أكثر الناس الاثنين ذهب يوم أنه أكثر ع أو ا ث نفس ا الأول عام ا ش ربيع ل ي ل و ن ف الوقت ذكر في تعليقه أن ن ه ان ك رواية تقول أ الرسول صلى الله عليه وسلم ولد في رمضان عام الفيل وقال هذا القول يؤيد قول الذين قالوا ان, أن عبد الله أ ب الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على ا م ن ب ا ن ت و ا ب أ م النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم ذكر هذا لكن بعض الناس خرجنا من المسجد و ك أ ن ه م يقولون دين جديد كلام جديد وما شاكل ذلك ف أ و ل ا أ س أ ل الله لي ولهم ا ل م غ ف ر ة و أ س أ ل الله لي ولهم ا ل ه د ا ي ة الموضوع مثل هذه ا ل أ ش ي ا ء أ ن لم اذكر اسم الكتاب ما عليك أ ي ه ا المسلم إ ل ا تراجع الكتاب إ ذ ا وجدت الكلام صحيح الحمد لله وكذبت ان لا تقول كلام هذا, هذا هو المنطق ثم أ ر ي د أن أضيف إلى ه ذ ان محمد ح اضيف ا وهذا الكتاب مشهور ومنتشر بين البلاد المسلمين ة محمد مشهور ومنتصر من أرجو كل يشكل بين ي ك ل الى م ي يرجع أن إ هذا الكتاب والعروق ينزل الى ولادنا النبي صلى صل الله عليه وسلم فسيجد هناك من قال ولد في ربيع الاول هناك من, من, من قال ولد في شهر رمضان هناك من قال ولد في شهر محرم هناك من قال ولد في الضحى وذكر ل بالأمسية د هذه الكلامات الكلام ان امانه ل لامانه يجب ان يتعلمها الناس ويجب ان تصلوا الى حقيقتهم كذلك الشيخ محمد الغزالي جزاه الله وعن خير عند كتاب سيره الرسول صلى الله عليه وسلم مطبوع وموجود في المكتبات كل من شك ايضا يراجع هذه الصفحات عشان يكون على بينه من امره ويجب على كل أ ن يعلم علم اليقين أ ي واحد يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير علم أ و يروي عن الرسول حديث وهو لا يعرف سند هذا الحديث هذا الرسول بشر أ ن يتقرب من النار ومن القيامه ل يعلموا صلى ل ل م ن محمدا ا عليه وسلم في بشريته في خلقه بشر بني ادم اظهر معروف ة ا س ل ا من ا ش ي ا معروف نشا اليه ربته من ربع ن د من معروف كما ي س ر ح ساح البشر و ا ل ع و ب أ ي ض ان كيف جاءتنا ا ل م ص ي ب ة الكبرى و ا ل ق ا م ة الكبرى أ ل ا وهي موت النبي صلى الله عليه وسلم و إ م ا لا شك فيه أ ن قبره ا ل آ ن موجود في المدينه ة ع جميع م ا ل س ن وخاصه ا ل م د ي ن ة يسر الله لهم وحجوا ب ي ك الله الحرام و ز ا ر و مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شاهدوا ذلك ب أ ع ي ن ه م اللهم صل وسلم عليه وتارك فيه أ و ل غ م يجب أ ن يعلم الناس العلم عبره الرسول صلى الله عليه وسلم أنا قلت لكم ا ل ع ب ر ة هي في نبوه ا ل ر س ا ل ة ن ب و ة محمد و ر س ا ل ة محمد هذا هو م و ض ع الاحتفال هذا هو م و ض ع ا ل ت ك ل ي م هذا م و ع ا ل ى عزه النبي صلى الله عليه وسلم أ ر ب ع ي ن س ن ة الناس ما كان يعلم محمد رسول الله إ ن م ا كان رجل أ خ ل ا ق حميده رجل ب ا ض ل معترف و إ ل ى ا ق ر ي ق ا ل ت عنه محمد الامين محمد ا ل ص ا ب ق لكن ي و م ا طلبت ن الاربعين وجاءت ا ل ن ب و ة ا ل ر س ا ل ة د ه ب العجه او الشرف او المكانه او ا ل م ر ت ب ة العلميه دانوها أحد و لا يمكن يدخل فيها أ ح د هي أ ن الله سبحانه وتعالى رقم, ألوف الناس. رقم انف ل ا س رقم أ ن اليهود ورقم انف النصارى قالوا لابد أن ي كان و ن من رجل م ز عزماء يعني, يعني عظيم يعني عايزين يعني من لو ما م قالوا القريتين قالوا كان فتربا لجاء إلا رجل لو لغير رسل رسول يرسل يعني أصدر حسب م د اليتين لذا ر ل رجل القريتين واحد من اختيار الناس لكن الله يختار الناس ا ل أ ن ب ي ا ء على حسب ما يدور الناس لالأنبياء لا. الصلع الله الله سبحانه يستفيه ليستفيه ولهذا ب ه محمد صلى الله عليه وسلم ما في مخلوق في الدنيا عنده من على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في الدنيا عند على رسول الله الله. صاحب الفضل وصاحب الجود وصاحب الكرم وصاحب المنه هو الله سبحانه الذي من على محمد صلى الله عليه وسلم وصفاه وجعله قاتل ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين ل ك ن أ ع ل م نفسي وأعلم ان أن عظمه محمد صلى الله عليه وسلم مو ا ح ت ف ا ل يجي أ ش ك ا ل ا لونا ا ل ا خ ت ر ا ل ق ا عليه ومغادلات س ل و م ولعب باسم الرسول إ ن م ا تعظيم محمد صلى الله عليه وسلم ونبوه ا ل ورسالته ا جاءه يعمل من عند الله والتاريخ دا ربنا جعله فريضه على المسلمين شهر رمضان الذي انزل فيه ا ل ق ر آ ن هدى للناس وليلات من الهدى و ا ل ق ر آ ن فمن شهد منكم الشهر ف ل ي ت م ه ف ن ب و ة محمد و ر س ا ل ة محمد وعظمه محمد جاءت في رمضان عندما ن ز ل جبريل الامير بهذا ا ل ق ر آ ن على قلبي محمد صلى الله عليه وسلم لكن رسول الله ما جعل احتوائه بفعليه انما جعل ر ك م من أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م وعباده لله وقرب لله و ت ن و م لله ورفع ب و ا ق ي ة ا ل إ ن س ا ن من ا ل إ ن س ا ن ا ل ق ا د م ي ة الحيوانيه إ ن ن س ا ا ل تحت ا ل أ ك ل والشرب رفعوا ل ى مستوى عالم الملائكه فتكليما لله وحمدا لله وشكرا لله وشكرا ل لله ا ن ب ي الكريم يوم أن ويوم ومنبوته رسالته ومن كان ركن من أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م فرضه الله على المسلمين لكي يعرفوا ع ظ م ة هذا الدين و م ا ك ا ن ت هذا الدين ن و م محمد ر س ا ل ة محمد م ا ه ا اختراع لحتى بنداء الناس واحتفال جنه السماوات للأرض ل جنة ا ا س والارض ت ل من عند الله جعلها ركن من أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م الخمس يتقرب فيه الناس حمدا لله ولئلا ش ك ر ا ل يختلف أنعم ولأن عليهم ببعثة عليه محمد وسلم صلى الله عليه وسلم ولأن لا ي الناس من هو هذا الرسول أ ق ض ي عليك آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن من هو الرسول الذي ا ص ط ا ه الله عشان لا يمانع ان ل نعبد ا ل ل الان على طريقه عيسى ما هو نبي ورسول وما هو مانع ان نعبد الله الان على طريقه نبي الله ل د ر ي س او اي نبي اخر من الانبياء مهو انبياء الله لكن ل ل ه عشان ربنا يقطع الانصر ويقطع ا ل ح ج ة وعلشان و ا ح د ما يقول انا ما عرفت ا ل ح ك ا ي ة ربنا من فضله وجوده وكرمه في أ ر ب ع مواطن من ا ل ق ر آ ن ذكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم اسم جماته الرسول باع أنا ما ولا علي الأمر ربنا سبحانه وتعالى للناس جميعا وخصوصا هذه الآيات واكعة فيها سبارة وتعالى وَمَا محمد إِلَّا الرِّسُلِ رَسُولٌ محمد مُحَمَّدٍ حدرت أحد ده بعد على عليّ عليّ يقول يجلت يقول خَلَتْ قَبْلِهَ يشتر هذه مِنْ قَدْ أ وفي يوم الاثنين م أسمعك بك وئيس اثنا عشر الاول يوم ربيع الاول العام الحادي عشر من الهجره مات رسول الله صلى الله عليه وسلم و ا ل ص ح ا ب ة عندما سمعوا هذا ا ل خ ب ر انزعجوا على ر أ س من ف ا ر و ق عمر بن الخطاب رضي الله عنه صعدا من بر وحمل ا ل س ي د وقال والله م ن قال أ ن محمد نات ل أ ع ل م ن راسه ب ل س ي د ما هي إ ل ا أ ي ا م ك م ا ي ا م موسى ذهبوا لك وربه وسيعود لا ا ع م و ن محمد نات إ ل ا رات بر افهموا دينكم بارك الله فيكم افهموا الدين اللي ربنا انزل اليكم و بعد هذا جاء ابو بكر الصديق رضي الله عنه لأنه ك استاذن ن ا الرسول وكان عنده زوجه ك ا ن ب د ي ت في ط ر ف ا ل م د ي ن ة ولما جاء يوم الاثنين ا ث ن ا ث الربيع ا ل أ و ل س ن ة حداثه الحجيه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتح وجهه وقبله وقال كنت حيرا م ي ك ا و أ ش ه د انك سيد الشهداء ثم بعد ذلك دخل المسجد ورق ا ل ا م كلها هوه تعب و أ م ر يهيج زي زمن هاي اي واحد يقول محمد الناس, يا الناس يقول كيف فاذا ابي ب ط ر ا ل ص د ي ر رضي الله عنه يرتب الأمور, الامور وبعد ذلك ص ع د المنبر صعد المنبر وحمد الله و أ ص ن ى عليه ثم واجه الناس وقال اي الناس من كان يعبد الله ف إ ن الله حي لا يموت ومن كان يعبد محمدا ف إ ن محمدا قد مات ثم تلاقى و الله ت ب ا ر ك و ت ع ا ل ى و محمد ا م إ ل ا رسول قد خلت من قبل الرسل فان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم و من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا و سيد الله الشاكرين و اذا بالفاروق يقسم الى ا ل ن ا د انسيت هذه وكانها الان نزلت على لسان أبو, ابو بكر ا ل ص د ق رضي الله عنه و هكذا ا ط م ا ل ن ا س و امن بان الرسول التحق بالتفلت الاعلى و فكروا في من يكون الخليفه من بعده وبعد البيعه حتى جاءوا و غ ف ل و ا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفطنوه في حجره عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها اذا الاول كان يكون حجرة. لأنه ما في, ما في اختلت مابيو لكن و يجب ه م كيف ي ف علامات الاسر على المسلمين ان يعقلوا كلامي انا اعزوني غير متعبري بارك الله فيكم لكن انتي سكروا انت شقوا ع ق و ر ك م عشان تدخلوا ديكم ن زاد اولا ا ل ج م ي ع س ونتناقض ربيع الاول بالتاريخ المؤكد م المئة المئة ان رسول ل ه صلى الميه ل عليه ل ه و س مات ف ان ي كيف نزمع نجلده ن رسول ح ن ل د ونجمع نرزيط الله ي اللي م مات ف الرسول صلى الله عليه وسلم ي ا سبحان الله م ت ى متى、نعتل. متى نعتن ندرك ع ر فيه ا ل ح ق ق ة متى, نعرف الحقيقة. متى من نظام عملوا نتخارج الاجليز عمل ر ا المظام عشان يفرقونا لكي نمزق كلمتنا وضعوا الاستعمار لكي تحتمل ش ا ن كله كاذبه على وحدها تحتمل ولكن يكون في نجاح وخلافة إلى مزرعه ل م ا وخلافه للمسلمين ا د ي ق ولله ا ل ل ه ي ه الردى دانس دانس معناها رقص باللغه الانجليزيه دانس معناها رقص بعدين صاحبه قال لها هو دانس يعني دا دانس ديني يعني دا دانس مقدر لما انداله وجاء الله عليه وسلم نهى الله المسلمين عن ذلك وجاء القران يقول ما كان محمد أ ب ا أ ح د من ولا النبيين الله ذلك م ولكن رسول الله وخاتم النبيين الله عنده ذلك فتعانك محمد ما وخاتم من خلان خلان أولاد للأبو رسول النبيين يتكلم عن ملك الملك و الارض ب ي ت ك ل م عن ا س ب ي ل ة ب ي ت ك ل م عن ع د ا ب ر ل م ا ن دا الذي قال الله عنه ما كان محمد أبا أ ح د من رجالكم ولكن رسول الله وقاتل النبيين بعده فلماذا لماذا؟ لماذا؟ النبي جاء هل الذي جاء به منهم ح م د ت و وذكرت الكفاية؟ ل ك في درس, درس ا ل من, من الماضي احتمل ل ع ة منهم ا ل اقول ر الحنيفة احتمل؟ عشرتكم ا ف ق بارك الله فيكم ثم بعد هذا استمر لكم ا ل ق ر آ ن ي س و الرسول صلى الله صلى ل ع يقول ه وسلم و للأمة المؤمنة الله في س و ر ة الفتح المبين محمد رسول الله ابهم الأخي فالوالي الله سبحانه الله والذين الشديد إليه منصوب محمد إلى رسول لكن أسف ينسب الآن معه عن ينفع الأمة الإسلامية تخلط نهتون نحن نريد ان ن ع غ ل في ه ر د س وفي البيت وفي حاجات لا لا لا لا لا لا لا ل ح لا لا لا لا لا لا لا لا ل ن لا لا لا ل م س ك و ا ف ا لا لا ع ة ده ح ا ر ي ا محمد م ا لا لا ل م لا ل ر س و لا ل ل ه و ا ل ي ن ا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل ك ف ا ر ر ع ا ا بينهم ت ر ا ه م ر ك ع ا لا لا يبتغون فضلا من الله ورضيانا سيماهم في وجوههم من أ ث ر السجود ذلك مثلهم في التوراه ة م في ا ل ت ومثلهم ر ا ة و في الانجيل كفرح أ خ ر ج شقه فاثره ف ا س ت غ ل ب ف ا س ت غ ا على سوقه يهلب الزراع ا يرين به الكفار و َ ع ََ الله َُّ الذين ََِّ آ م َ ن ُ و ا وعملوا الصالحات َِ منهم ُ ما َ ر ف ن و اجرا عظيما َِ اللهم الحكم بهم برحمتك يا ارحم الراحمين الآن نحن... الآن نحن هذا هو المنظر الذي نعيشه. هذا هو المنظر التي تعيش الامه لاننا سلكنا عما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لاننا لا نتعلم القران الذي نزل على محمد لاننا لا نعرف كلام محمد صلى الله عليه وسلم انما كله مدائع وقصايا قلن من ربكم لو جاء اهل السماوات والارض وارادوا ان ينبغي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يستطيع احد منهم ان يتجاوز الايات المحدودات المحصوره في قول الله تبارك وتعالى وانك لعلى خلق عظيم فلا تلك التي د ا ل ش ع ر ا ء ا من يكتب منها يسالني ب ا ل ن س ب ة للتعبير ا ل ر ض ب ا ن ي هذا ماذا اهل الله مثل المدينه المتحده ماذا اهل الله و سبحان الله قال عنه ما تعبد عنه أ ق ل ا م و ا ل أ م س م و الشعراء والكتبه ف إ ذ ا بربك الرحمن يقول و إ ن ك و إ ن ك ياخذ ا ل أ ن ب ي ا ء و ا ل م ر س ل ي ن إ ن ك ياما أ ر س ل ت ك ر ح م ة للعالمين و إ ن ك ل على خلق عظيم لا تبحان الله يا سؤال ن ا ل ه ي ا كله خ و ا ن ا لكل ل سؤال عاقل اذا قلنا هذا ذكر العمليه التي يعمليها ذ الناس ذكر يقول الله、كيه. الله قال طريق الله اذكر ل قال اذكر منك ف ي نفسك تضرع اللطيفه ودون ا ل ج ه ر من القوه ا ل ل قال, قال اذكرني في نفسك اصلا بالجهر ما تذكرين علماء المسلمين كلهم وعلى ر أ س ه م ا ل إ م ا م ابو عليطه والامام ا ل ش ا ب ع ي و ا ل إ م ا م أ ح م د بن حنبل رضي الله عنهم أ ج م ع ي ن قالوا أ ن ه م لا يجوز الجهر ب ا ل ع ب ا د ة إ ل ا بما جاء به الجهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل أ ذ ا ن بالجهر لا ي ج ي ز ا ل أ ذ ا ن ب ا ل س ر أ ذ ا ن ب ا ل ج ه ر الاقامه ب ا ل ج ه ر ص ل ا ة الصبح ج ه ر ص ل ا ة المغرب رفعتين الاولى جهرا ص ل ا ة العشاء رفعتين الاولى جهرا ما عدا ذلك سرا ا ل ت ر ب ي ة إ ذ ا ذهب الحاج باسم الله الحرام و ا س أ ل الله أ ن يجبنا و إ ي ا ك م ذلك وأحرمنا الله امر ل ل ه المسلم أ ن يظهر ب ا ل ت ر ب ي ا لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إ ن الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك ي ف تقولك تعجب الله, عليه وسلم. إنت تبقى تبقى الله منه أسعب يا الله على كلمه على ك الله ي ق و ل و ى كذانه ر ما م ي ك الله يقول م ا واذكر ربك ب ي نفسك ت ض ر ع ودون الجهر من القول بسيحال بقول تبارك الله فيكم يا أمة محمد. أسأل الله أن يرزقني حب محمد لكن مصحب المعب حب الاتباع حب الاتباع حب اسأل كلام كلام الناس فيكم يا يرزقني وياكم تقديم جميعا جميعا محمد محمد الله الله امة الله ان كلامه كلام عباداته عبادة الناس لكن على كده على تقديم طريقك على طريق الناس جميعا تقديم شريكك على شريكك الناس جميعا تقديم هادات على هادات الناس جميعاً. هذا هو الذي أ س أ ل الله أ ن ي ر ز ق ن ي اياكم إ ي ا ه ثم هناك ب ا ل ق ر آ ن ربنا سناها سوره محمد الله الله أضل、أعمالهم. والذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وَأَصْلَحَ ا جَمَعَ الْكَلَامُ واصلح إِنْتُ فِي ن ممكن يجوهن؟ م د ر ا ت ذلك ق ا س ا ل و م ي هل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان للمسلمين طرقا يعبدون بها الله سبحانه وتعالى او في عهد ابو بكر السدود رضي الله عنه او في عهد عمر بن الخطاب او في عهد عثمان بن عثمان رضي الله عنه اجمعين او علي بن ابي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه بن أ م ي ه او بن عبد ا ل ع ب ا ت إ ل ى أ ن جاءت الخلفاء ا ل أ ي م ن ا ل أ ر ب ع و من ب ع د ه هل كان الناس يعرفون طريقه غير طريقه صلى الله عليه يا مسلمين وسلم رسول مثلا ل ر صلى الله عليه وسلم نعمل نريد الرسول من صلى الله عليه وسلم ا ل ن س ا ء ي ط ل ب ن ويلبسن الكاسيات العاريات ي أ ت ي ن ا ب ي ا ع ة ا ل م و ن ا ل ح ل ا و ة م ش ع ا ر ف ايه و ا ب ا ل ه ط ا ويتفرجوا وده لات ويتفرجوا د ل ت ده باسم ويتفرجوا ا بيه بالله عليك ن ن ا ما عليك ق ويتفرجوا ل ه خ ا م س قوله هادي ما بحب ن بتحب بالنبي قبل النبي ل ل صلى الله عليه س ا باسم م محمد و س ل ل م ي س ف ي ن ا ر ج ل مشيط م ا في عكل هذا لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كنا ح ك و م ة وشعبا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكون الاحتمال خيمه واحده ة واحدة فقط فقط ف حيما بي يتكلم ي وكان ا ا من له ل ك ف ا والدراية والعلم ء ة و ل ح ق ي بشيرة عليه وسلم على في غاية أن يكون ق ة الدولة بد الرسول شرق الله المونج لا إجماع صلى وسلم على كل تجمع أن على انه تكريما ويقول وسلم لرسول ا ل ل على ان و بتا ي القرون كاشف ا متحجبة بكما س ل الله وسلم طريق ا ل والزنا ر و ا ا والفسوق م كل شيء يقول شيء, شيء تدريج في دخول الاسلام وحتى يرتغي المسلمون عن حكمنا ا ويعود الى م كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم يهرب حبا صلى الله عليه تحريماً عليه وسلم كان أجلسي كميل التربية والتعليم الله الله للرسول جارة تعمر المرام يدرس حباً بأن كتاب بلغ طلبة العلم. الكتب كان أكلّاً كان صلى وسلم لمحمد صلى وسلم العلم يكون أكلّا ا ب ن ا ء ه كتب أ ص غ ر كتاب فيه ابي سرطان كان يفرض عشان يعلمون أ ب ن ا ء المسلمين وبنات المسلمين خ ا ص ة الطلب الذين يدرسون في ا ل س ن و العامه و و ا ا ا ل ل س ن ع هذا يكون فيه علامه حتى ا ل ر س و ل صلى الله عليه وسلم يفرض إ ل ز ا م ا في جميع المدارس إ ق ا م ة ا ل ص ل ا ة في وقتها أ ي مدرسه دعا وقت ا ل ص ل ا ة مدرسين وطلبه كلهم يؤجلون ويصلون جماعه تكريرا للرسول صلى الله عليه وسلم وايمانا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هذا اننا ا ن ع ب س بناتنا كاسيات عاريات ل ن س ا ء ن ا كاسيات عاريات الله عليه وسلم ويقول ا الله ل ل صلى ل ر س و ع ه وسلم و يحذر ي بنص واضح بين نساء كاسيات عاريات مائلات مرينات لا يكون الجنه ل ا يسمون مريعها الان ي ت م كل ذ اينما ل الأسواق و ا ر ذهبت في هذا الفساد ثم ينتقل إ ل ى مكان يسمى فيه محل احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ثم أ ن ك إ ذ ا طلبت عشان يكون لك مكان لكي توهم المسلمين أ ن هذا خ ط أ وكما كان حفازين الاصلاح ق ا ل ا أ ن ت مجرم أ ن ت ما ت د ر ا ل س ا ح ة د ي أ ن ت محرم عليه ك ك نعايزين عايزين العبر باسم الرسول سبحانه فأسأل الله سبحانه وتعالى أ ن يهدي هذه ا ل أ م ة ولا أ ق و ل إ ل ا ما كان يقول ه الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم اهد قومي فانهم ع ل و فيا عباد ل ل ا ا في لا ي ع صوت ع ا ل ي ست م ر مرتين رغم أن في كل رغم أن في كل كابر رغم ا أذام أذام حاسب ت أن أن أن في في في في كل كل كل كل ج ه و د تسمع بالاباله أ صوت عال اشهد ان محمدا رسول, محمد رسول الله خمس ت مرات في اليوم يسمع المسلم بصوت ج ه و ر خمس مرات تقام ا ل ص ل ا ة وكل من في المسجد يسمع اشهد ان محمدا رسول الله, أشهد أن محمد رسول الله. صرف النظر على أ ن ا ل إ س ل ا م لا يقبل إ س ل ا م رجل أ و إ م ر أ ة إ ل ا إ ذ ا قال أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ش ه د أ ن م ح م د رسول الله معناها لا معبوده حقا الا الله أ ي لا يستحق العباده الا الله ولا يعبد ألا إلا الله ا ب ى الا ب ط ر ي ق ة محمد صلى الله عليه وسلم بس عرف ا الله تعبد على طريقه الرسول صلى الله عليه وسلم والا بالله الامن ي هذا ل الاغنياء ل جعل م و المسلم, المسلم ما تبدأ, تبدأ الله. تبقى بباسم عبادة الله والهدو تقول شلو و ع د ر و ا لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من الكورابين واجعلني من المتطهرين ترضيت الرسول صلى الله وسلم ن بتعرف تدب وتقول عظم القراءة رسول ما محمد الله الله صلى عليه وسلم به اليمين الله والصلاة باسم هكذا تدخل هكذا تدخل انت ما بيت الزريدة الله تدخل بطريقه الرسول صلى الله عليه وسلم تقول بسم الله و ا ل ص ل ا ة والسلام على الله افتحلي ابواب رحمتك وتخش المسجد تخش المسجد بعدين المستخد يامر ن و ي كل مسلم يدخل المسجد م ا يجلس إ ل ا يصلي إ ذ ا دخل أ ح د ك م المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ت و ل ما ركعتين ت ع ا ل ي ا ح ب ي ب ي ا و لماذا ت ه و ل ك من ا ل لك ت ب ت ا ع ك تقول لك تقول لك ت ق و ا لك تقول لك ت ق ن ت ب تقول ف لك تقول لك تقول لك ت ا و ل لك تقول ه ك ت و ا ب ت د ق و ل لك تقول لك تقول لك تقول لك تقول ل ح ب ق و ا ب ت د ق ن ف س ك ح ب و ل لك ق و ا م ك تقول لك تقول لك تقول لك تقول لك تقول لك ت ا و ل ل ا تقول لك تقول لك تقول لك تقول لك تقول لك ت ق و ا لك ت و ل لك تقول لك تقول لك ترديه حبهم ب ع د ي ن النبي أ و ل ى بالمؤمنين من أ ن ف س ه تقدم رسول ع ا ل ل ا م ع ل ي وجل النبي وقال ر ح م ل ه و ر السلام ت إيه عليك حتى تأمرض ايها حتى تلابوط ل ل النبي ورحمه الله ر ي و ل تلاح ا ب ر ك ا ل ه ي ا م س ل م ي ن أ س أ ل و ا اي ل ل ه عمل ل ي أ أ س و ا ت ع م ل و أسأل هل هذا العمل أ م ر به النبي صلى الله عليه وسلم هل كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أ أ س ل و اسالوا أشار لأن ربنا أغنى. ربنا أغنى أغنى أغنى الله ربنا ربنا والله وبالله ما بصيرة تكون وكله أغنى على يتقبل من أي أنه من إ ن ع م إلا إذا كان العمل خالص كان من الله أغنى ل ل ل صلى الله عليه وسلم ه عشان كدا ربنا قالوا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فليحذر الذين ََ خ ا ل ف و ن َ عن َْ امره اي واحد يخالف ان الرسول يدعى بورقه فليحذر الذين َ يخالفون ََُِ عن َْ أ َ م ْ ر ِ ه ِ ان تصيبهم فتنه ان يصيبهم العذاب الاليم عبد الله بن عباس قال الفتنه هي التعبد بالبدع ا ن الحال الذي نفيه الان اظن بارك الله فيكم إنت بتقول السلام عليك السلام دا دعاء ا ل أ م ة المسلميه تدعو الله للرسول صلى الله عليه وسلم ت س أ ل الله السلام للرسول في حياته في ب ر د ه يوم ا ل ق ي ا م و ت س أ ل الله ان يدعو الرحمه كلها على النبي صلى الله عليه وسلم بركاتك كلها سأ� بركاتك يا ربي. محمد صلى الله عليه سلمنا من ا ل م س ا ئ ب سلمنا من الفتن سلمنا من عذاب القبر سلمنا من عذاب النار واجعلنا من امداد ا ا ر ل ل س عليه وَعَلَى ب ا الصلاه ح ي ن لوíll ا ل سلام علينا ل ل ل إبادة ا ا ح ل كثيرا ل ا سلمت وقد ب ا ذكروا س ل ل ل ل ه وأجمى م ع ان الإسلام على أ ا ل ل على النبي صلى الله ص ا عليه وسلم في وسلم ا ل ر ك ع ة التي فيها ا ل ل ت ي س م و اللهم ج ع ى ا م س صل على محمد وعلى آ ل محمد كما صليت على إ ب ر ابراهيم ه ي م وعلى آل إ حميدمشيي وعلى ا ك محمد ال ع ى ابراهيم انك حميد مجيد الرسول أمر كل مسلم يؤمن بالله و ا ل الاخر اذا مؤزن سمع المؤذن يؤذن يسكت ل الله, الله, الله م بطل في أ ا كل ر ر ل صلى الله عمل ل ي سمعت يقول مثل ما يقول ثم صلوا عليه فان علي صلاة واحدة الله قال المؤدل قال لا صلى صلى عليه عليه صلى عليه إله إلا لا وعشر بعد سلع عليه من محمد ثم بعد ذلك قال ثم صل الله من الوسيله ة أسأل ل ل ا الوسيلة والسلامة الوسيلة للنبى الوسيلة إنت تسأبهنا عشان يسأل الجنة. الجنة. لا أن لأبد الجنة تكون فمن س أ ل الله من الوسيله حلت من ش ا ع ة يوم ا ل ق ي ا م يعني ا ل و س ي ل ة في ملجا ا ل ج ن ة الغيث ما يدخل الا بدر واحد الرسول قال أ ن ا أ س أ ل الابدين ان ياتي المظلوم ن ا ل م ك ا ن كله ف أ ي إ ن س ا ن يسال لا يدخل الابدين الا لكوده يقول يا اول اقديهم النبي عليه الصلاه والسلام ربنا سبحانه وتعالى يدخل في شرعت الكامة يوم ا ل م ق ا م ا ل م ح ه م ا ت ب ل ا ذ ل م ا ا ل م ا ا ل م ا ل ا ل م ا ل م ا ل م ا ل م ا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا ل م ا لماذا لماذا لماذا ل م ا لماذا ل م ا ذ لماذا ل م ا ا لماذا لماذا لماذا ل ا ل م ا ا ل م ا ا لماذا لماذا ل م ي ذ ا لماذا لماذا ل م ا لماذا لماذا لماذا ل م ا ا ل م ا ل ي ا ذ ا لماذا لماذا ل م ا م ا ا لماذا لماذا لماذا لماذا ل م لماذا ل لماذا لماذا ل م ا ا ل م ا لماذا لماذا لماذا ل م ا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا ل ا ذ ا لماذا لماذا ل م ا لماذا م ا م ا ذ ا ل م ا م ا ذ ا ل م م ا ذ ا ل دماذا يريد ت بعد ي يتقلب اليسرى الزبا الرسول علمناك قال تطلع برجلك برجلك باسم اليسرى تقول ل ل وكمان هذا والصلاة والسلام على رسول الله اللهم على يلي أسألك من تمثل بعد ه فضلك كله ما في مسلم يعبد عليه عدد زاد إ ل ا م ر ا ه على كتاب الله وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم وصلوا فيه على النبي صلى الله عليه وسلم ما في مسلم يموت يموت وسلم الحمد اللهم محمد محمد كما إبراهيم محمد حميد مجيد محمد محمد كما إبراهيم إبراهيم حميد مجيد وإلا كانت الركعة التكبيرة الثانية صلات على رسول الله صلى الله عليه وسلم. التكبيرة الأولى الحمد. التكبيرة الثانية داركت في عليه يتكره يض صليت وضعي رسول على صلى سلّ على محمد وعلى آل محمد كما على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد. على محمد وعلى آل محمد كما على وعلى آل إنك حميد بعد هذا جاء ا ل أ م ر من الله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أ ي ه ا ا ل ن ب ي ن امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فرضه الله سبحانه وتعالى أ ن ا ل ا م ة تسلي على النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى الصلاه دعاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ما عنده طفل ا ل ر بقدر ما تستطيع بقدر ما تستطيع لكن العلماء ا ل أ ج ل ا ء ا ل أ ف ا ض ل الذين لا ت أ خ ذ ه م ي ا ل ح ق لا متلاهم قالوا لا ت ج و ز ا ل ص ل ا ة على النبي صلى الله عليه وسلم ب م خ ت ر ع ا ت الناس انما يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ب ا ل ط ر ي ق ة التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين نعم يا اخي الطريق الدماء لا تريد ما, ما تحت الرسول بل الله وصلى على محمد وعلى اله ولكن لا تحب النبي أصبح, اصبح مشكلتنا مع الناس、أحياني. يا اخي الرسول الناس لما وجات الان نظرت ان الله وملائكته َ ص ل و ن على النبي الصحابه كذا الرسول قال يا رسول الله علمنا كيف نصلي عليه م ا ا ل ت الرسول علم بخشم الصادر و ا ل ك ل م المبارك علم المسلمين ا ل ك ي ف الطريقه التي ع الرسول افضل ا ل ل ا خ ه ا ف ض من ل ر ا ت ا ف ض كده وقد ى جلاكم الله يرضى ر عليكم بنا عبادة كان لكم ثيره س لله قسوه حسنه من ك ان يرجو الله ويوم ا ل آ خ ر ويقول الله عز كل انسان المعلم ب ت المرشد ب ت القائد بتاعك ايمانك امامه هو محمد صلى الله عليه وسلم وقررت القول في هذا المكان وقلت ل يعلم ويشهد لكم ان الله بشرنا وقال لنا ل ل واعلموا ل ه اني ان الله فيكم رسول الله وما كان ينبغي للمسلمين ان يتفرقوا ما دامت رسول الله فيه والله قل واعلموا ان يقول م رسول الله ي ا ما م م ة قال ن س ا اعلموا ب ق قال ة ما ما فهم فهمه الاية الله سابقة قل غلط الذي للأية الله وغير صحيحة فيها ان ا ل ت ض ن و ان م فيكم رسول الله الان موجود الكتاب ا ل م د ي ن ة ل اليه موجود وكل كلمه خرجت من شفتيه الطاهرتين م د و ن ه موجوده قيل الله لها من فضله وجوده وكرمه رجال مخلصين قاموا بتوقيع ا ل س ن ة بينوا كل شيء فيها الحديث الحسن ص ي الحديث ح ح ا ل المطلوب ان كنا الحجرس ل ل هل ص ى الله ل ع يمكن ه و س ل حقا هل م نعاهد الله, الله على ا ا ه د ل ل ه ع أ ن نسعى من الناحيه ا ل ع ل م ي ن و ب ن ان س ا ل ل م م ي كلام الله أن يكون للمسلمين م د ر س ة تعلم أ ب ن ا ء المسلمين كلام الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله ا يا عباد الله نحن لكن يهادي كل الباطل الذي جاء في الاسلام باسم الاسلام فالاسلام لا يعرف هذه البدعه التي تشاهدونها الاسلام لا كتاب نزل من عند الله وسنه بينها رسول الله تركنا عليها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال لنا في اخر ايام حياتي تركت فيكم ما يتمسكتم به لن ت ب ل و ا بعدي ابدا كتاب الله وسنه رسوله ف أ ه ل ا وسهلا ب ت ر ك ه الرسول ا ل ع ل م ى نعدي عليها إ ن شاء الله في ا ل م و ا د ي ولا ندرسها ل أ ب ن ا ئ ن ا ولمن ي أ ت ي من بعدنا وسنصبر على كل أ د ا ء في سبيل الله سبحانه وتعالى و إ ر ض ا لله وصيرا على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة بارك الله فيكم وشرح الله صدوركم ل ل إ س ل ا م أ ن المعجزه ا ل خ ا الله ل للرسول صلى الله عليه ل د س و م ا ل م ع ج ز ة ا ل خ ا ل د ة ما ع ج ز ت الرسول ما كانت كمعجزات ا ل أ ن ب ي ا ء من قبل ما كانت كعقاب موسى ولا كانت ك ن ا ل ه صالح انما م ع ج ز ة الكبرى ا ل م ما ع بعدها ج ز ة الكبرى التي في ما هذا ق ر آ ن الذي ك ر ي م ا ل لا ياتيه ا ل ب ا ط ل من بين يديه ولا من خلفه ا ل ق ر آ ن الذي أ ف ر د الله به على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس من الظلمات الى النور نحن اذا احب ان نخرج من هذه نتوب ا ل الله و ل ا نحب ر ل ه ل ما ل ل ه علينا ه وسلم ع ه الا ان نعاهد الله ونتوب الى الله ونحيي ل لرسول التفرقه التي أ ح ي ا ه ا ا ل إ ن ج ل ي ز ونجعل ا أ م ل ن ا هذه البرايه ودير البرايه ودير البرايه وبعدين ا ل ن س و ا ج والمولد ونظره يا صاحب المولد وباسم الرسول تاتي الفلاحف هذا أ ن ا اقرا إ ل ى الله منه و أ ح ذ ر ك م ونفسي مثل هذه الاوثار والله اسالني لكم التوفيق ونترك الاخي <تصفيق> و ك ذ ا أني ا ل أ ح ب ة لا شك أ ن ن ا في أ م س ا ل ح ا ج ة إ لرحمنا ى ة الله لا شك أ ن فاطر ي أمس ل لمحية الله لا شك في أننا في أمس الحاجة ح ا أننا ج ة في ليضحننا شك أمس ف السماوات و ا ل أ ر ض و ه ذ الله و ا لا ينال الا ب م ت ا ب ع ة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم و أ ك د الله ذلك في قوله تبارك وتعالى في س و ر ة ا ل أ ع ر ا ف عندما قال تبارك وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء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 ويحرم لهم ب ا ت و ح ر عليهم الخبائث ورفع عنهم الاسره والاغلال التي كانت عليهم فالذين امنوا به, به ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون اللهم اجعلنا منهم برحمتك ثم استمع الايه بعدها قل. قل يا من ارسلتك رحمه للعالمين ق ل يا س ي د و ل د آ د م أ ج م ع ي ن قل ي ا أ ي ه ا ا ل ن ا س إن م ي امي امي ا م ل امي امي امي ا ي ا م ا ل ذ ي له م ن ك م امي ا م امي امي امي امي امي امي امي امي امي امي امي ا م ل ه م ي امي ا ي ا ل ي امي ا ل ي م ي امي امي ا ي امي امي امي امي ا م ا ت ي ا م امي امي امي ا م م ي ا م امي امي امي امي امي امي امي امي امي امي امي امي امي امي امي امي ا ي امي امي امي امي ا امي ا م امي ا إ ذ ا ر أ ي ن ا ا ل آ ن ا ل ك و ا ف ي ر هنا ا ل ك و ا ر ك ن ل ك ف ر ك و ا ف ي ر بتصريح رسمي رجل شاب بعضلات تدخل على بيت وقفل عنها وبعدين قالوا سرح لها راسه رأس. ت ص ل ي ح بيت فتاه ابوها عنده خبر أ م ن ه عنده اخوها ب ر أ خ عنده ا خبر وبعدين بس برضو, برضو ابنه محمد صلى الله عليه وسلم مرة أبوها على ما يكون. على مش يا ج ب ه تدخل على الكافير ا ر جماعه يكون تدخلوا تقوليها ر يا امت يا ج ا ع محمد ة م كيف ب ل غ ن كيف قولوا لي بربكم ان ل س ة لجل مكسر ا شاء ا ناضي ل ل ة ج ا ت ا ل ب ا ر و ك ه لا بارك الله فيها ولا ي م ن سراها ولا لم ت ت ا ب ر فيها ا ل ا خ في بلاد المسلمين لا بارك الله بهم جميعا ل أ ن ه م أ ع ا ن و ا على الظلم والفساد ولان هذا من الشيء الذي لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المواصله أرى مش و ا اللي بار ر ش ع والموصوله ب ت ا ع ي ع ك ا مسلم ما فيه عالم يتكلم مافي سلطه ة مافي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي بعدين المنظر فهي منظر الكاسيان العاريان الباروك الكاشف ك م ا ن في داخل ص ا ح ة اسمها علمت باسم سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم هيرضيكم ه ذ ان إ ا لله وانا إ ن إِلَيْهَا ر ج ع و إ ن لِلَّهِ و إ ن اليه إ راجعون تعال تعال اسال اشتركت ب ه ل ه ا شوف ا ل د ك ا ي ر ه ومركزه ا ل ة ت ومركزه ي تبقى س ت ر ك ز ه و اخواننا الباع ل ر ي ق ا تشتركت بهذه الاعصاب ف ل ا ز ي ة لانه م ا ت س يمكن ا د يتكلم ت عنه تعال معي الى المستشفى ونزل الى الباب ونزل الى الدخول واسمع امام الطريق هذا ا ه ده غيره ده و الطريق المسجد الطريق لا الضرار الحمار بيقنى دي احب وين كريمك محمد صلى الله عليه وسلم وين الذين امنوا به وين الناس الي عزلوه ا ل ص ا أليس رجل بيكم نحن وين الناس ب ي اللي عليه ل الي عليه الصلاة والسلام نصروه اليس الله منه لكم وأطمع من إخوان ا ل ل م ي ن إخوان ك م ر ي ن ع ل ى الدين ا ل رشيد ا ل ا ل ه م ؤ م ن و ن برغبه الدين العلماء و ا ل أ غ ن ي ا يجتهدون مع بعض ويتقوا الله ويعملوا ترطيب لتعليم ق ر آ ن من جديد ا ل ق ر آ ن ب ا ل ط ر ي ق ة التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي تلقاها أ ص ح ا ب محمد ب محمد صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه و أ ي ض ا كما قال إ ث م ا ن بن عثار رضي الله عنه كنا لا نتزايد العشر آ ي ا ت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نجيبها ق ر ا ء ة ونعرف معنى ا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أرجو الأخوان يسألوني وهذه الأسئلة ما في وقت تعلمون المواعيد المنطلق ما لأنكم كما أن غنى هذا لها الأسئلة الإجابة أسئلة في محددة أ م ا موضوع الحكم بما أ ن ز ل الله إ ن شاء الله سيكون درسي هو القادم و س أ ب ي ن فيه كل هذا ل أ ن ه كما بينت لكم أ ن من علامات ا ل إ ي م ا ن الصادق من علامات حب الرسول صلى الله عليه وسلم هي ان لا يحكم المسلمون في بلادهم إ ل ا بحكم الله وحده وهذا سيكون في درس خالص كامل اما السؤال الثاني يقول هل العسكري مشرك هذا كلام ف ا ر ا ل ع س ك ر ي م الشرك هو مشرك ا ذا ع ق ي د ة يعتقدها الانسان عسكري او غير عسكري او اي انسان يعتقد ان نبع وضر ف يدعو غير الله غير الله يستعد لغير الله هذا هو الشرك الشرك ما سماه الله شركا اباح الله سبحانه وتعالى للمسلم ان يعمل مع اليهود ي وان يعمل مع النصراني ما دامت محافظ على دينه ولهذا لا اعرف ان الانسان عشان ص ا ر جندي او ج عسكري يعني يكون م ش ر ك هذا لم اسمعه قبل الموضوع م ل ل ا لاول السؤال ل مره اسال ل التاني بيقول هذا السؤال ن ا والله ا ا ا في ا ل ح ا ا ل م ا ان الزواياة د ي ة المادية ما مجال مشوا لكن اول الدين قلنا اسم تركناه وما نطقناه بطريقه صحيحه وفي الحياه الماديه قلنا لا, لا نخترع احنا لا ت مكروهون ولا نخترع س ا ع ة ولا نخترع دبوس بس اهل الكون يشتغل شغل مع اهل الكون لا اهل الدوال اهل ا ل ح ض ا ر والاكتاب و ا ل م ج ل ة والبلد خلاص الحكم حكم ك ف ا ر وانت يا م س ل م ي ن عليك لن تحسبنا هذا اما انظروا ماذا في السماوات والارض أشغل أعمل فدا تركنا. اعدوا ل م ل لهم ما استطعتم القوة تركناه كان واجب من س ل م ي قوه كانوا اعملون بكتاب تركناه ا و اعزة كانوا اذل الكفار لكن عن لكنوا لأذل سلطوا د ي م مش لا شغلة انا كلام ت ا ا ب ل ه م نعرفه ك ل ا الرسول ما نعرف ه ش ر ي ع ة الله ما ب ي ط ي ن ا السكر سكرنا الزنا زنينا المواطن عملنا الميسر أ ك ل ن ا ا ل ر ش و ة بداهه تسليكا لسلك بسلك ا ل أ م و ر لعن الله الراس و ا ل م ت ف لا م س ح مسح كده الشنب و ج ب ن ا ل ل أ س م ا ء ولفظا واصبح كل مخالب ل ل ش ر ي ع ة اربنا بل... ولو أ ن اهل القرى آ م ن و ا واتقوا لقد ت ع ن ا عليهم بركات من السوائل نحن ه م الارض هم صواسية هما طرفوا د ي ن لكنهم عبدوا ق و ة مثل ا س ت ا ل ه و ط ل ع ا قم ب ز ر ي ة القمر عملوا نحن نبنى انهم ياتينوا ازاي احتكار ن ف س رغبت انا احنا نبنى ا ق د ر و كيف هم ا ا س ت غ ل و ا وانتجة ع ر ب ي ة نحن نغايد ا ب س عندنا جامعيين ناس ت خ ر ج و ا وللا عربات سودان ميد مثلا ر ا ج ي سودان ميد اين دمشق ه ا هذا لا يوجد لدينا مقرابات سودان ميد في بلد عربيه ة ا د ا س ل ا م ي ة م ا ف يوجد لدينا م ا ن و ي ن امريكا و ي ن انجلترا و ي ن فرنسا احنا دعا بنا شوفوا الكيت اي واحد ناجح وبعدين عملونه كده ولد مدرز كيه في حل مننا في فيزياء في كيمياء طوال عدم راتب عالي م س ا ق ف في امريكا م س ا ق ف في فرنسا م س ا ق ف هناك عدم الجوش حتى م ا يوجد بلد ولا ي ط ر ا ه لكنه ه يجب ان يكون ست بنات بهما واربعه بنات بهما خلاص و فقط يجب ان ا يكونوا يا م بتاعه خ ل بلد لكنهم يحترقون ا بس ف ت ر ق و ا لا يفترقوا لا يفترقوا لا يفترقوا لا يفترقوا لا ي ف ت ر ق ت ا لا ي س ت ر ق و ا لا يفترقوا لا يفترقوا لا يفترقوا لا يفترقوا لا يفترقوا لا يفترقوا م ا يفترقوا لا يفترقوا لا يفترقوا لا يفترقوا لا يفترقوا لا يفترقوا ن ا يفترقوا لا يفترقوا لا يفترقوا لا ي ف ت ا ق و ا لا يفترقوا لا لانه يعرف كم ب ن د ق ي ة عندنا كم ط ل ب عندنا كم مدفع كل ع ب ا ن ا يعرفه يعرف بدفعه كل بلد اسلاميه ن د ي ه م ولكن د ن ساكن بالعصا وقد قالوا ا ع د ا لهم ما استطعتم و ع د ي ن الايمان ذاته يبدا ب ش ق ب ا ا ل ث ق ة في الله الاتكال على الله الاعتماد على الله اصبح بذات بلا ا مصيبة نحن و ل ى ا ل ل ه لا ترى ن س و ح ل الله ربنا يقول يا عبادي الذين اصبحوا على أ ن ف س ه م لا ترى ر ح م ة الله إ ن الله ي ح ف ر الذنوب جميعا لكن كيف قالوا اني هو الى ربكم عزيزت دين أنا حسف. كل الله على ا د ده مش عشان عارب بجنب كده الله حتى م فشرع الله ولكم في القصاص حلاه و أ و ل ي ا ل أ ل ب ا ب فدين الله شرع الله ط ر ي ق ة محمد فيها العز و ا ل س ع ا د ة والرئاسه ة طريقة عزة بسعادة در محمد بيزة ولا بيزة ولا بيزة دي فالأرجو من في دي لا ولا فالأرجو م المال أهل المال العلم العلماء ربنا سبحانه وتعالى العلماء والأغنياء أهل د ويجب ان يكون في اتعاب بين العلماء والاغنياء على شرط تكون ايدي امينه ي ش و ف و ا كل محل ما, فيه ما بتاعت دي في ه مدرسه ا ل ق ر آ ن ما يدرون بتعت ا ا ل خ ل و ة ديك في الواقع ل أ ن المصاري ا ت د ق ل و ا من المسلمين ق ا ل لهم بس جلد ر ا ت و ا اغبش بتاع جيب له كندا جيب له بعد كويسه جبله كويس بتاع ا ل ق ر آ ن ي ت ع ل م ا ل ق ر آ ن ويتعلم حديث و ق و ل و ا ل م س ت و ى ك ه ي ك و ن عالي ويكون انت كدا أ ر ف ع نفسيته مستوى المدرسه في الواقع ملبيش اغبش كدا و ي ت م ش ح بالتراب وقالوا ت ي بساعدة له لها ا ل انك جريه جراعة صحيحة بتجويد حصة حصة انت العزيز انت ومحمد انت مأماتك العزة نفس على تق... دقل في ومش ا ا س مخمور ل والله ت ك ت ر عينك دول ا و ل ا د ن انا ق ل له ل ت تكتر ك ا م ك و ا لها ل ان ف ك حصة المعهد يعني ادخلك ل مقابل ع ه ز ي ليه الديني ل المعهد ده محل ده وقروش ل ايه ي فطور و ي د ويعمل غدا ويعمل س ي ب عشا و ي س حبا للرسول صلى الله عليه وسلم عشان يتعلم كلام الله ي ت ع ل م كلام الرسول ويتعلم ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة عشان يكون مناظر عن ابي محمد صلى الله عليه وسلم م اما مسكين ال... ما اللحمة <تصفيق> يتعلم كيف؟ بتاع بتاع أكل مزبوط يموت ممكن بتاع الابنة والخلوة انه يا بتاع السانة وبتاع الناية الداخليات س كيف اكل يأكل يكون يشوف يرصده جديد وبعدين طربيزة عبد اللي له لا ل ل زور وده يشوف حتى ف ا ن أ ارجو من اخوان العلماء و الاغنياء يتق الله و يهتدوا في وعي جديد و الله هو الخير لهذه الامه باطله الى يوم القيامه لكن بس يريد رجال صدقوا معاهد الله عليه هذا ما اردت ان اقول و الله اسال ان يهديني و اياكم سواء السبيل و من الحق حقا يرزقن اتباعه و من الباطل باطل و يرزقن التنابه